الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو القاسم الطبرني في كتاب مكارم الأخلاق هذه أبواب في مكارم الأخلاق التي ينال بها العبد المؤمن الشرف في حياته ويرجو فيها النجاة بعد موته خرجتها على الاختصار ذكرت المتون وتركت الطرق لينتفع بها من يسمعها إن شاء الله تعالى فمن ذلك باب فضل تلاوة القرآن وكثرت ذكر الله تعالى والصمت إلا من خير وحب المساكين وحب المساكين ومجالساتهم. قال حدثنا أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال أبصيك بتقوى الله عز وجل فإنها رأس أمرك قلت يا رسول الله زدني قال عليك بجلاوة القرآن وذكر الله تعالى فإن ذلك لك نور في السماوات ونور في الأرض قلت يا رسول الله زدني قال لا تكثر الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه قلت يا رسول الله زدني قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي قلت يا رسول الله زدني قال عليك بالص